قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال خلقته من صلصال من حميم مسنون. قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأظهرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المُظهرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أُغويت لئو زينا لهم في الأرض لئو زينا لهم في الأرض وراء أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط عري مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من التبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيم، ويدخلوها بسلام آمنين. ونزعم ما في صدورهم من غل إخوانا ونزعم ما في صدورهم على سرور متقارين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ